بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كا يا ربك عبده ذكر رحمة ربك عبده زكريا ابنادى ربه نداءا خفيا ابنادى ربه نداءا خفيا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 وَإِنِّي خِدْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فهب, فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَإِنِّي خِدْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ, فهب لِي مِنْ لدنك وليا يرثني وَيَرِثُ مِن آل عقُوبَ وَجعَهُ رَبِّ رضِيّ يَرثُني وَيَرِثُ مِنْ آَ عقوبَ وَجعَهُ رَبِّ رضيا ذَكر إِانُ بَشركَ بغُلَ مِ اسمهُ يَحِْيَلَ النَّجعَهُ مِن قَضل سَمك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 لَا تَتَثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنِ ٱسْتَبِّحُوا بُكْرَتَهُ وَعَشِيَاءَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنِ ٱسْتَبِّحُوا بُكْرَتَهُ يا ييعش خذٍكِتابََب قوكِ وَآتَيناهُشُق الصَابِيوك يش خدٍك تََجَدٍ قووكِ وَآتَناَاهُ الحَْقُن فَضّ وَوحَنَانَ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 وسلام عليه يوم ورد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرطيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرطيا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 129. أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا 120. إن قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا 121. قال إنما أنا رسوله ربك لأهب لك غلاما زكيا لِي كَأَهَبَ لَكَ غُلامًا زَكِيًّا قَالَتْ إِنَّ لَا يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمَسَّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُبَ غَيًا قَالَتْ إِنَّ لَا يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمَسَّنِي قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُنَّ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُنَّ فَيَسَلِّمُ النَّاسَ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا قَضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَأَ أَهْلَ مَخَاضٍ إِلَى جذع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 ناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ناداها من تحتها الا تحزني قد جعل تحتك سريرًا وهزي اليك بجذع نخلة تساقط عليك رطبا جنيا وَهُذد إلَك بجع إ خَُّ تُساقق عَلَيكِ ربضًا ج فكُل وَشرَبي وَقّ عنَا فَإَّا تَرَ مِنَ البَشر أحد فَقُِي إنِ نَذَضْد للِظَّحمَ لِصَوْمًا قَلَ أُكَلِّمَ اليَْمَ إنس فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِنَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْفِيًّا فأتت به قومها تحمله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 وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ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 وَإِ اللهَّ رَّ وَرَبّكُم تَعبُدُ هذا صاقُم مُتَقِيم وَإِ اللهَّ رَبّ وَرَبّكُم تَأبُدُ هذا صاقُم مُتقم تَخْتَلِفُ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا يَشْهَدُ يَوْمَ عَظِيمٍ تَخْتَلِفُ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا يَشْهَدُ يَوْمَ عَظِيمٍ اسْمَعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ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 وَأَذِهُم يَونَ الحَسرَاتِهِذ قُضَ الأمرُ وَهُم فِي غَفْلَةِ وَهُم لا يؤِّنون إِا نَشْنُ نَرثُ الْ الأبضَّ وَمَنْ عَلَيهَا وَإلَنَ واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يا أَبَتِ إني قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَتَّبِعْنِي فَاتَّبِعْنِي, فاتبعني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 يا أَبَتِ لا تعبدي الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابتي لا تعبدي الشيطان ان الشيطان كان للرحمن يا ابتي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 قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حكيا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حكيا وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى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 وَهَبنَ لَهُ مِ الرحمَكِن وَجَعلنا لَهُ لِسانَفِذِقِلي وَهَبْنَ لَهُ واذکر في كتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذکر في كتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وَلَدَيْنَا هُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَلَدَيْنَا هُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَوَهَبْنَا واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبييا واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادقا الوعد وكان رسولا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا وذكر في الكتاب ادريس انه كان ورفعناه مكانا عليا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 وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من ومن حملنا مع نوح ورديه في ادراهيم واسراء الى ومننا ومن للهدينا واجدينا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خضو سجدا وبكيا فَخَلَ فَمِ بَعدِهِمْ قَلْفُ أَضَع الصَّلَةَ وَاتَّبَع الشَّهَو ف فَسَوفَ يَلْقونَ غيا فَقَلَ فَمِ بعِهمْ قَلْفُ الأأَضَع الصلَةَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَالحًَا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك جََّ تِ عدل الَّ وَعددَ الرَّحْمنَن وَعبادَهُ بالالغبِ إنهُ كانَ وعده مأتيا جنات التي وَعدُ مَتّ جََّ تِ عدِلَّ وَعددَ ال الرشمنَ وَوعدادَهُ بالالغَبِ إهُ كانَ وَعددُهُ مَأتيان لا يسمَعونَ فيِيهَا لَغْو إِا سَلَم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 أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثُمَّ لَنَنَّ فِي عَنَا مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ غِثَيَانًا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ على رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِنْ مِنْكُمْ واردها كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا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 طَرَن نُهُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ طَرَن نُهُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا قل من كان في الظلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما لَعَذَابَ وَإِنَّ السَّاعَةَ فَتَعْلَمُونَ مَن هُوَ شَرٌّ مَّكَثًا وَأَضْعَفُ جُندًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا مُرَدَّدًا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَمْ أُولَدْ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَمْ أُولَدْ أَطَلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا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 وَنَرِيتُهُم مَّا يَقُولُ وَيَأْتِينَا خَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا ألم تَرَ أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا, عدا يوما نشر المتقين الى الرحمن وذا يوما نشر المتقين الى الرحمن وذا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا وَلَ سُوقُ الْ المُجرمِينَ إ جَهلَّ مَوِدَ لا يَمِْكُونَ الشَّفَاعَ إِللاا مَن التَّقَدَ إِندَ الرَّحمَانِ عَهْدَ لا يَمِكُون الشَّفَعَةَ إَِّا مَناتَّقَدَ إِدَغ الرحمَ عَهْدَ وَقَا التَّقَدَ ال وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إددا لقد جئتم شيئا إددا تكاد السماوات يتفطر منّه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا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 121. إن كل من في كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إن لقد أَحصَّهُم وَعدهُم دا لقد أَحصهُم وَعدَهُ عَدا وَكُلّهُ آتهِ يَوْمَ القَامَةِ غَْد وَكُلّهُم آته يَنَ القانَةِ غَْدا إِ الذينَ آمَنُوا وَمِنُ الصَّالِحَاتِ سَاجِعَُ لَم الرَّحمَُد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن وددا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما الودا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 وَوكَن أأَهلَكناَا قَللَهُم مِنْ قَرْ هلْ تُحِّ مِنهُم مِنحَدأَْتَثمَعلَهُم رِكزَانّمَد لَُهذلَح مِ موْكَ الطريقُ